بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار هجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد دمت وأخضرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في